أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا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 البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شرأنوا قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 وَمَا ذُبِحَ عَلَ النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوُمْ وَخْشَعُونَ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 فَكُنُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسافقين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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهركم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا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 أَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَى فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 اولائك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبثقوا اليكم ايديهم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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائرة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 yüzenlere kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme kütüme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 قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يَأْتُونَ هُنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا تُقَبَّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ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 أكون مثل هذا الغراب فأواري سوعة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل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 Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya. Alleluiya.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 مَلَّ عَنَهُ اللهَّهُ وَغَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مِنْهُم القِرَدَةَ وَالخَنازير وَعَبَدَ الطَّاب أُلائِكَ شَرُ مَكَانَ وَأَضَلُّ عَن سَوِ السَّبل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 غلت أيديهم، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة، بل يداه كيف يشاء.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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم الربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيذَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَفَلَّحُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 لا تجدن أشد ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى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 يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيه ودخلنا ربنا ونطمع أيه ودخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فأثابهم الله بما قالوا جنات, جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا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 يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو أُحِلَّ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة.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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا غصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 يا ايها الذين آمَنُوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل يهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة لموت تحبسون ما من بعد الصلاة فيقص مال بالله نقتبتم لا نشتري فيه ثمنا ولو كان ذا قربان ولا نكتب شهادة الله إن إذا من فَإِنْ عُفِّرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمَهُ فَأَقْرَانِ يَقُولُ مَعَ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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 فَإِذْ أَرْسَلْنَا حَائِطَ إِلَى الْحَوَارِيِنَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 وعلينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَخَذُونِ وَأُمِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَا قُولَ مَا ليس لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتَ تقولته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الهيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يوم الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفخ في الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفخ الصادقين صدقهم Lem jannatun tajrimi, tahti Allahu onlum ve ruzu on. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لأرك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهم لله ملك السماوات والارض وما وهو على كل شيء قدير